وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتو عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة تلبس رأي يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وابا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذابا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أضرقناهم وجعلناهم للناس آية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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوه كان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 لا يتخذ إلى ربي سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفاه بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش.